أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع إنه تعالى جواد كريم رجعنا بعد انقطاع في هذه الأيام القليلة الماضية نستكمل فيها هذا الشرح الميسر لنزهة النظر وهو شرح للحافظ ابن حجر على متنه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وهو متن في علوم الحديث الشريف وهو علم مهم لكل طالب علم يصل به إلى معرفة الصحيح من الضعيف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك عني به كثير من أهل العلم قديما وحديثا ولا يخفى على كثير من الناس أنه مهم جدا في كل العلوم الشرعية من عقيدة وفقه وغير ذلك لأنه ما من نص شرعي إلا لابد له من صحة ليقبل به وكل حكم شرعي لابد له من أصل يعتمد عليه إلا لو لم يكن هناك نص صحيح صريح لا يوجد له قاعدة وقد أخطأ كثير من الفقهاء عندما اعتمدوا على الأحاديث الضعيفة في القواعد فلذلك يحتاج الفقيه دائما إلى المحدث ليستشيره ويسأله عن الحديث وتكلمت في المرات الماضية حول مقدمة الإمام رحمه الله الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وانتهينا من المقدمة في المرة الماضية وإن كانت قد طالت ولكن اشترطنا في هذه الدورة أن يكون الشرح ميسرا ومطولا لنجني منه الفوائد وهذا يعتمد عليه دائما طلاب العلم في جمع الفوائد دائما من الشرح المستفيد ووصلت في الشرح الى قول المصنف رحمه الله فاقول الخبر بعد أن بدأ أو بعد أن انتهى من مقدمته وأخباره بالسبب الباعث له على تصنيف هذا المتن وشرحه بدأ في تقسيم علوم الحديث وأول ما بدأ بدأ بتقسيم الحديث من حيث عدد رواته لكن هناك مسألة وهي أن الحافظ رحمه الله جاء في هذا التقسيم الذي قسمه لنخبة الفكر عن طريق جمع الأشياء عن طريق جمع نعم عن طريق جمع الأشياء فهو جعل في أسلوبه هذا كما بيّنه علماء البيان ذكر الشيئين على جهة الاجتماع ذكر الشيئين على جهة وصنف هذا التصنيف كما بينت في مقدمة الكتاب على أو كما هو ذكر رحمه الله أنه صنفه على ترتيب ابتكره وسبيل انتهجه لم يسبقه أحد في هذا التقسيم وهو تقسيم يسير على الطلاب ولذلك انتفع بها كثير من طلبة الحديث بل علماء الحديث من بعد الحافظ رحمه الله فبدأ بتقسيم الحديث من حيث عدد رواته او من حيث طرق الحديث فعرف الخبر أولا عرف الخبر أولا حتى يقسمه إلى متواتر وأحد فقال فأقول الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث بين هنا أن الخبر قسم من اقسام الكلام قسم من اقسام الكلام و يعرف في البلاغة بانه ما يحتمل الصدق او ما يحتمل الصدق والكذب لكن علماء الحديث وهو الذي رجحه الحافظ رحمه الله بأن الخبر مرادف للحديث الخبر مرادف للحديث اي هو يطلقونه دائما او معظم اهل الحديث يطلقونه على الحديث ثم قال وقيل هو يسرد أقوال يسرد أقوال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخبر ما جاء عن غيره والخبر ما جاء عن غيره لذلك تفاضلوا واختلفوا في تعريف الخبر والأثر والحديث منهم من جمع بينهم ومنهم من فرق بينهم ومنهم من قال بأن المرادف للحديث هو الخبر وبأن الأثر غيرهم ومنهم من قال بأن الأثر والخبر واحد والحديث ما جاء عن النبي فقط أما غيره فيطلق عليه الخبر والأثر لكن الراجحة هنا أن الخبر حي الله أخي الحبيب بن البحرين أن الخبر أعمى من الأحديث الخبر أعم من الحديث فكل حديث خبر ولا عكس كل حديث خبر ولا عكس ولا عكس فالحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الخبر من غيره أما الخبر من غيره كقولك قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا حديث تقول هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا قال صحابي هو قال غيره فتقول جاء في الخبر عن الصحابي انه قال جاء في الخبر عن التابعي انه قال ولا تقول جاء في الحديث عن الصحابي او جاء في الحديث عن التابعي فهذا هو المشهور عند أهل الحديث في أن دائما يكون الخبر أعم من الحديث وقولهم بأنه مرادف للحديث يأتي في أنه متضمن للحديث لكن الحديث ليس أعم من الخبر فإذا أطلقنا الحديث فهو يراد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا أطلقنا الخبر فيندرج تحته حديث النبي وحديث غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال الخبر قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث الحافظ رحمه الله في هذه النزهة يظهر عليه أنه يجمع كثيرا من أقوال أهل الحديث فيأتي بالفيصل أو يأتي بالراجح من أقوال أهل الحديث ويكون له في أوقات كثيرة رأيه إن كان مخالفا لهم أو لغيره فيذكره بتمامه فقال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عن غيره والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري الذي يشتغل بالتواريخ يعني يعرفه الأمم والملوك ويعرفوا تاريخ موت هذا وميلاد هذا وغير ذلك ويتخصص فيه يسمى بالإخبار ثم قال ولمن يشتغل بالسنة يسمى المحدث فأطلق هنا القول بقوله والسنة أو من يشتغل بالسنة النبوية هو المحدث فالمحدث يشتمل علمه على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين أو أخبار الصحابة والتابعين فعنده علم بالأخبار عنده علم بالأخبار لذلك يطلق عليه باللفظ العام بأنه محدثا أما من يشتغل بالتاريخ والتاريخ يشتهر بذلك فيقال له الإخباري ويقال له الإخباري نعم ثم قال ويقال بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس هنا بالخبر ليكون أشمل وهنا يعني بينا في نهاية قوله بأن هناك من يقول بأنهما خصوص وعموم كما ذكرت منذ قليل بأن كثيرا من أهل الحديث بيّنوا أن هناك أقوال تقول بأن الخبر أعم, بأن الخبر أعم وهناك أيضا بعض أهل العلم يقولون بأن المقطوع والموقوف أي أقوال الصحابة والتابعين الأثر ويجوز أن يطلق عليهم أيضا الحديث ويجوز أن يطلق عليهم الحديث كما قال السيوطي رحمه الله في الفياته وقيل لا يختص بالمرفوع, بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع ونعرف أن السيطي رحمه الله متأخر عن العراقي وصنف ألفيته وأخذ كثيرا من العراقي وزاد بعد بعض أقواله عليهم طيب ثم قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل ثم تكلم عن حد المتواتر وبدأ في صرد المتواتر وهنا لم يقصد أو لم يذكر تقسيم الخبر إلى متواتر ولا أحد وإنما دخل في شرح المتواتر مباشرة ويتضح من قوله بأن هذا مقسم لكنه أراد أن يبين أو بمعرفة أهل العلم للتقسيم فأراد أن يدخل في الموضوع مباشرة فقال أحد المتواتر أو بين حد المتواتر فقال فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة لأن, طرق لأن طرقا جمع, جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعاله والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر أي عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوع وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحية فهنا بين أول أقسام نعم توطؤهم اي توافقهم او اجتماعهم فهنا بين رحمه الله اول انواع او اول اقسام الخبر من حيث مجيئه الينا متواتر والقسم الثاني الاحد فقال فهو باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق والطرق جمع طريق والطرق جمع طريق وقال أي أسانيد كثيرة ويطلق هنا بالطريق أي الإسناد عند أهل الحديث عندما يذكرون الطريق يعنون به الإسناد والإسناد كما عرفه أهل العلم سلسلة الرجال الموصلة, الموصلة للمتن سلسلة الرجال الموصلة للمتن فنقول بأن إذا جاء حديث وقرأنا فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذا السند الذي قبل قول النبي فقولك مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر هذا هو الإسناد أي سلسلة الرجال الذين يتناقلون بينهم الحديث إلى صاحب القول سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره نعم والمتن أيضا هو منتهى إليه السند من الكلام المتن منتهى إليه السند من الكلام أو كما قال بعضهم هو حكاية الإسناد حكاية الإسناد كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهذا القول يدخل فيه يدخل فيه أن هذا حكاية ما قبله من الإسناد فالحديث عندنا يدور على أمرين إسناد ومتن فإذا خلا من أحدهما فلا يسمى حديث ولا يسمى خبر ولا يسمى أثر لأنه الأصل في ذلك أن يثبت بإسناد صحيح فلو وجد إسناد فيقبل وينظر في إسناده فإذا كان صحيحا صح كان مقبولا وإن لم يكن كذلك ردة فذلك يندرج للحديث او الخبر أو الأثر على الأسانيد على الأسانيد نعم والمتن كذلك المتن إن لم يكن له سند صحيح فيرد لذلك كان أهل الحديث دائما يبينون ذلك ولذلك أنشئ علم الحديث وأفنى فيه العلماء أعمارهم لبيان الصحيح من الضعيف والنظر في الأسانيد وعلى تحقيق المتون ثم قال والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن والإسناد حكاية طريق المتن ثم قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين هنا تكلم عن العدد الذي به يقبل الحديث ويسمى متواتر لأن المتواتر عند أهل الحديث يقبل لكثرة الطرق وكثرة رجاله الذين نقلوا الحديث فهنا يقول بلا عدد ولم يعين العدد ومنهم من قال بالعدد أي حدد عددا معينا لهذه الكثرة لكن الحافظ رحمه الله خرج من الخلاف بقوله بلا حصر عدد معين لأن الأحاد سيحصر العدد لكن المتواتر ليس هناك عدد له إلا بما يكون فيه رد لشبهة فيها الكذب في الحريث لذلك قالوا بأن المتواتر هو جمع أو نقل جماعة عن جماعة الحريثة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو تحيل العادة اجتماعهم على الكذب لذلك قال الحافظ رحمه الله بل تكون العادة قد أحالت تواطؤ بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب أي حالت بينهم وبين الكذب فإذا نظرت إلى العدد أيقنت بأنهم لا يستطيعون أن يكذبوا في هذا الحديث ترى كثيرا من المشارق والمغارب وفي اقصى البلاد يجتمعون على حديث واحد فهذا الحديث بهذه الكثره يعد متواترا ثم قال وكذا وقوعهم منهم وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد اي يتفقون على هذا الحديث من غير قصد كما قلت كل من مكان وتحيل العادة اجتماع هؤلاء على الكذب فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح وهذا هو الراجح في تعريف المتواتر وحده أي حد عدده ومنهم أي قول الحافظ رحمه الله ومنهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة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 الحافظ رحمه الله يريد كلاما كثير من أهل العلم من قبله الذين حددوا العدد الذين حددوا العدد ومنهم من قال خمسة أو أربعة ومنهم من قال خمسة ومنهم من قال عشرة وأربعين وخمسين وسبعين وغير ذلك فكثرت الأقاويل في تعديد عدد الأشخاص هل في صوت طيب الصوت واضح طيب الله المستحن نعم بارك الله فكثير من أهل الحديث من قبل الحافظ رحمه الله عينه بعدد لكن الحافظ رحمه الله الحافظ بن حجر العثقالين رحمه الله لم يعين العدد بل قال بقول راجح عنده عند كثير من من بعده جاء من أهل الحديث والأثر بأنه بلا حصر معين وتكلم ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في فتاوي بيّن في ذلك بأن العدد الذي تحصل به أو يحصل به التواتر هو الذي يكون اليقين فيه بعدم اجتماع هؤلاء على الكذب وليس فيه تحديدا لشيء معين وذكر بأنه يمكن أن يكون العدد كثير ومع ذلك يضعف الحديث لعلة معينة وربما يكون الحديث أقل العدد ويكون متواترا وينظر في ذلك للأثانيد وصحتها وقالوا أهل العلم بأن رجال المتواتر لا ينظر فيهم في حفظهم ولكن ينظر لعدالتهم لأن اجتماعهم هذا لا يشك أحد طيب برك فيكم لا يشك أحد فيهم أنهم منهم من ينسى أو منهم من يختلوا ضبته مع هذا العدد الكبير لكن عدالتهم لابد أن ينظر فيها لأن هناك بعض الكذابين يجمعون الطرق الكثيرة لعزو هذه الطرق لبعض المتون المختلقة والذي ليس له أدنى دراية بعلم الحديث يلبس عليه الحديث ويظن بأن الحديث متواتر فلذلك تكلم نعم لذلك تكلم الشيخ الألباني رحمه الله بكلام في غاية المتانة حول هذا الأمر وقال لا بد أن ينظر في عدالتهم كلهم بكل طرقهم حتى يتبين أن الحديث يقبل أو يرد ولا عبرة بمن يقبل المتواتر مطلقا بدون نظر فيه لأنه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وله طرق كثيرة ولا يضمن أحد بأن هذه الطرق ربما كذب فيها أحد فلا بد من النظر في عدالتهم أيضا قال رحمه الله بعد أن بيّن أقوالهم في من صنّف العدد أو حدّد العدد بالأربعة أو الخمسة أو ما زاد إلى ذلك قال وتمسّك كل قائل بذليل جاء فيه ذكر ذلك العدد يعني كل واحد من الذين قالوا بأن العدد هو مثلا أربعة أو هو عشرين أو غير ذلك فتمسك بهذا العدد لأربعة بعض الادلة التي رآها في سرده لبعض الاحاديث ثم قال فافاد العلم وليس بلازم ان يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص وهو لا بد ان يطلع على جميع الاحاديث وينظر فيها وحتى يعلم ان هذه الاحاديث المتاواتر كلها جاءت على سبيل ما نص عليه من هذه أو هذا العدد أم لا ثم قال فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المكذكورة من ابتدائه إلى انتهائه والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل والصرف وهنا قالوا بأن المتواتر لابد له من أن يكون مشاهدا ومسموع وهذا النقل عن بعضهم البعض لابد في أن يكون فيه إثبات السماع والتلقي كحدثنا وسمعنا وأقرأنا وقرأنا وغير ذلك من أدوات التحمل والآداء في معرفة إثبات السماع عن بعضهم البعض وهناك أه بعض الرواه يعني لا ثبت بقضية العقل الصرف نعم, نعم. طيب عندي الطبعة فيها شيء طيب الله المستعم بقضية العقل الصرف اه نعم لأنه يتكلم عن هناك من أخذ بقضية العقل وترك مسألة النظر في العدد مع ضبطهم وعدالتهم فقال بأن هذا الحديث مجرد أنه اجتمع عليه وهو بالعقل يدرك في صحته فهو يقبل فهو يقبل لذلك عرف أهل العلم هذا المتواتر بأنه آآ الخبر الذي آآ ينقله المتواتر من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره وهذا تعريف لابن الصلاح والنووي تبعه على ذلك الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره و النووي رحمه الله في صحيح مسلم في شرحه عليه قال بأنه ما نقله عدد لا يمكن مواطئتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط ويخبرون عن حسي لا مظنون كما قلت لابد أن يقولون بأخبار تكون محسوسة كأخبارنا وسمعنا وأنبأنا وأخذنا وغير ذلك من أدوات التحامل المعروفة للجميع ثم قال فإذا فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحس وانضاف إلى ذلك أن يصبح خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر فهو خرج هذه الشروط الأربع من تعريفه المتواتر عندهم عدد كثير تحيل العادة اجتماعهم او تواطؤهم على الكذب ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء في كل طبقة من طبقات السند والطبقة هي عدها بعض العلم فترة زمنية او عدها بعض العلم القرن او عدها بعض العلم طبقة مثل طبقة الصحابة عدوها طبقة والتابعين عدوها طبقة وهكذا فبحسب اختلاف الطبقات فالمعروف بأن كل طبقة كبعض الرواف في وقت معين مع بعضهم البعض ينقلون حديثا إلى آخرين فهم بذلك يكونون طبقة فهذه الطبقة وتعد بعدد معين كثير يحيل أو تحيل العادة اجتماع هؤلاء على الكذب ينقلون هذا الحديث إلى من بعدهم بقرب العدد إليهم ليس شرطا أن يكون, أن يكون مثلهم تماما ولكن يكونون في الكثرة التي تحيل العادة اجتماعهم على الكذب فالحافظ رحمه الله يقول ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء فذكر في كل الطبقات من أول صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الكفر هنا بحيث لا يشك أحد في اجتماعهم على الكذب ويكون مستند انتهائهم الحس ويكون مستند الاستناد في انتهائهم الى الحس كقولهم شاهدنا او سمعنا او غير ذلك دون ان يقولوا روينا من الفاظ التي تخرج عن الالفاظ الصريحة كالالفاظ التمريض هذه روينا واخبرنا و وغير ذلك فالألفاظ الصريحة هي الملموسة المحسوسة في المتواثر ثم قال وانضاف إلى ذلك أن يصبح خبرهم إفادة العلم لسامعه أن يفيد العلم ويوصل به أنه علم هذا الخبر فهذا او هذه الأربعة تكون شروط المتواتر وهي في نفس الوقت تعريفا للمتواتر هناك مسألة بعض العلم تكلموا فيها بأن مسألة قول ابن حجر رحمه الله ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء اخرجوا من هذه الطبقة طبقة الصحابة لان الصحابة ما استقر عليه اهل الحديث والاثر هو ان الصحابة كلهم ان الصحابة كلهم عدول الصحابة كلهم عدول ولا ينظر في ولكن ينظر في ضبطهم لأنهم يتفاوتون في ضبطهم فهذه المسألة اجتمع أهل العلم عليها وأخبروا بأن المتواتر بمجرد بأنه لا ينظر فيه إلى ضبطهم وينظر إلى عدالتهم فيستثنى من هذا الشرط طبقة الصحابة فالذين ينظرون ينظرون من طبقة التابعين ومن بعدهم إلى صاحب الكتاب الذي يخرج الحديث وضحت أهب معي إن شاء الله طيب بارك الله. ثم قال وما تخلفت افاده العلم عنه كان مشهورا فقط وما تخلفت افاده العلم عنه كان مشهورا فقط فكل متواتر مشهور من غير عكس ومساله المشهور من ضمن احاديث الأحاد وسياتي تفصيلها هياكم بارك تفصيلها في حينها ان شاء الله تعالى حتى يعني ابسط فيه القوله إن شاء الله تعالى هناك مسألة أيضا في تقسيم المتواتر إلى لفظي ومعنوي تقسيم المتواتر إلى لفظي ومعنوي ومنهم منهم أو من أهل العلم من قسم طبقة أو قسما ثالثا وهو تواتر الطبقة تواتر الطبقة وهو كتواتر القرآن كل طبقة تنقل عن الطبقة التي سبقتها القرآن فهذا التواتر لا ينظر فيه لأن الأمة كلها تنقله عن بعضها فسمي فقط بأنه تواتر الطبقات وضرب مثل به في القرآن لا غير لكن الأصل في المتواتر أنه متواتر لفظي ومعنوي والمتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه والحديث المشهور فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم غيره و أهل العلم قالوا بأنه يعني رواه أكثر من ستين صحابيا وهو من الأحاديث المتواترة المشهورة المعروفة وتواتر لفظا ومعنى, وتواتر لفظا ومعنى لفظه تواتر ومعناه أيضا التواتر اللفظ أي اللفظ نفسه هو الذي ينقل والمعنى هو المعنى المعروف من كذب علي متعمدا فلا تبوأ مقعده من النار وهناك أيضا قسم آخر هو متواتر المعنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه وهذا يرفع أو ينقل بالمعنى فقط بدون لفظ كرفع اليدين في الصلاة وأحاديث الحوض والدعاء والرؤية وغير ذلك من الأحاديث وغير ذلك من الأحاديث ثم قال الحافظ رحمه الله وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط فكل متواتر مشهور من غير عكس وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب أي إذا تحققت هذه الشروط الأربعة تحقق العلم به ولكن قد تتخلف عن البعض لمانعا وقد وضح بهذا تعريف المتواضع وقد وض وض وض وضح بهذا تعريف المتواتر نعم وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط او مع حصر بما فوق الاثنين اي بثلاثه فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر او بهما اي باثنين فقط او بواحد فقط يعني يريد بالمشهور والعزيز والغريب وسألت تفصيلهما تفصيلهم ان شاء الله تعالى والمراد بقولنا ان يرد باثنين اي لا يرد باقل منهما طيب انا عندي النسخه قديمه ف ليست محققه يعني كان تحصل الافاده ولم يحصل العلم كما إذا اخبر من لم يعتقد ذلك الخبر حصلت حصلت الافاده ولم يحصل العلم طيب جايين ان شاء الله نعم طيب هذه الزيادات في اي نسخة طيب در ايش لاني يعني لو وكذلك الامر ان شاء الله تعالى اتي بها طيب ما فيه مشكلة ان شاء الله تعالى تخبرني اخي سيف بارك الله فيك في اي وقت باسم الطابعه او المحقق او الدار لان التي عندي ناقصة يعني ربما لم يستدرك عليها احد هي قديمه يعني في ظهر مستعمل بارك الله فيك طيب يعني ما فاتني إن شاء الله تعالى الإخوة يستدركوه علي في على التكيس وأقرأه إن شاء الله تعالى طيب قال رحمه الله والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي لا يرد بأقل منهما اللي يرد باثنين اي لا يرد باقل منهما لانه لو ارد او لو وصل الى اقل من ذلك لكان واحد فقط هو الذي ينقل الحديث فكان فردا او كان غريبا على ما سيأتي ان شاء الله تعالى من شرح الحديث الغريب فان ورد باكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر وهذا اذا جاء في طبقة بواحد ثم رواه عنه اثنين ثم رواه عنه ثلاثة وغير ذلك فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر وهذا معناه أنه إذا جاء في أي موضع من السند أو في أي طبقة من السند وزاد على ذلك فلا يضر القول إلا إذا وصل إلى الحد الذي يخرج به من مسماه ويدخل في فرع آخر كالمشهور أو العزيز أو كالمشهور أو المتواتر إذا الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر إذا الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر ثم قال فالأول المتواتر هنا يسرد في شرح المتواتر بتفصيله فيقول فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت والعلم اليقيني هو الذي ليس فيه شك وليس فيه مراجعة جاءك علم يقيني تتيقن بأن هذا قد حصل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم جاءك هذا حديث فيه بقولهم ان هذا الحديث متواتر فهذا فيه علم يقيني لا يجوز رده ويجب عليك ان تعمل به واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد ان خبر التواتر يفيد العلم الضروري يفيد العلم يعني هناك كلام الله للشيخ الاسلام بن تهيمية رحمه الله حول المتواتر يطول أحاول ان شاء الله تعالى آتي به لأن فيه فوائد كثيرة يعني, يعني في مجموع الفتاوى الجزء 18 صفه 40 قال إن المتواتر ليس له عدد محصور ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيده يعني المتواتر ليس له عدد محصور وهذا هو القول الفصل عند أهل الحديث وإذا كان خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قراء تفيد العلم فهو خبر صحيح الذي سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في خبر المتواتر هناك أيضا أخوال ابن ثيمية رحمه الله يعني يقول رحمه الله في كتابه رفع الملام على على عن الآئمة الأعلام من ضمن مجموع الفتاوى مجلد عشرين صفحة متين قال فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحظ الذي يؤمن معه الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين وغير ذلك وغير ذلك لقول أيضا لتلميذه ابن القيم أيضا في هذه المسألة أقوال والابن رجب أيضا أقوال طيبة ان شاء الله تعالى إن يسر الله بوقت يسردها إن شاء الله تعالى كلها حتى يعني نكمل بها هذا الباب الشاهد أنه قال فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق المطابق وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه لا يجوز الإنسان يخالفه بل إذا جاءه خبر التواتر فعله وعمل به بدون تردد وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء وقيل بأن هذا المتواتر يفيد العلم النظري وهذا قول ليس بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام إذ النظر تترتب أموره إذ النظر فارتيب أمور معلومة أو منظ... مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العامي أهلية ذلك فلو كان نظريا لما لما حصل لهم, لما حصل لهم فهو يبين أن العامي إذا جاءه خبر متواتر قبله وعمل... وعمل وعمل به وهو ليس له أهلية في النظر في هذا الأمر الذي يقول بأن المتواتر يفيد العلم النظري فكلامه مردود وقال ولاح بهذا التقرير الفرق الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري اذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الف... على الافاده وعليكم السلام وان الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الآداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث هذا كلام الحافظ رحمه الله لا يحتاج إلى تفسير هو يفسر كلامه بأن العلم الضروري أو العلم اليقيني لا يحتاج إلى استدلال بمجرد ان جاءك دليل قطعي الثبوت في مسألة معينة فوجب عليك أن تنفذها وتنفذها تعملوا بها اما النظري فدكون في للنظر فيه من له أهلية النظر يبحث فيه وينظر هل هذا صحيح أو ضعيف هل هذا صحيح او ضعيف وقال فائدة ذكر ابن الصلاح ان مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعي ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وصراحة يعني زعم ذلك ابن الصلاح والحازمي وابن حبان بأن المتواتر ليس له وجودا أصلا يعني أنكر وجود المتواتر في كتب السنة ومتواتر ابن الصلاح والنووي يعني خرجوا من ذلك بقولهم لانه قليل نادر يعني ينظر وجوده في الاحاديث او في كتب السنة لكن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه رد عليهم ردا قاطعا وقال ما ادعاه من العزه ممنوع ما من العزه ممنوع وساد تعريف العزيز من حيث هذه العزة وسنعرف أن الحديث العزيز أو درجة الحديث العزيز من مجموع خبر الآحاد بعضهم عرفه بالندرة فقال وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم يقصد هنا ابن حبان والحازم لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لأبعاد العادة أن يتواطئوا على الكذب أو يحصل منهم الدفاق فهنا رد عليهم ردا قويا لأن هذا العلم دين ومهما يكون الإنسان في درجة عالية فإن أخطأ فلا بد أن يراجع يراجع في ذلك ولا يتابع على ذلك حتى لا يتماد في الخطأ وهذا الرد من الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليهم رد عليهم بقولهم بأنهم على قلة اطلاع على كثرة الطرق ونحن نعرف ابن الصلاح والنووي وابن حبان والحازم لهم من العلم ما لا يخفى على أحد من طلاب العلم لا سيما العلماء لكن لما يقولون ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون بأدلتهم أنه أي المتواتر ليس موجودا أو قليل وكتب الحديث مليئة بالمتواتر بشروطه المعروفة عند أهل الحديث قديما وحديثا فهم كما قال يحكمون على أنفسهم بقلة للطلاع لأن الذي يطلع على الأحاديث في كتب السنة يعرف وطالب العلم المبتدئ في طلبه للعلم إذا طالع كتب الصحاح رأى كثيرا من الأحاديث المتواترة وكما صنف أهل العلم متواتر لفظي ومتواتر معنوي متواتر معنوي فهذا يعرفه من له الطلاع على أحوال الأحاديث والأسانيد فلذلك شد عليهم الحافظ رحمه الله بما لهم من علو كعب في هذا المجال ثم قال ثم قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجود وجوده أو وجود كثرة في الأحاريث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها الى مصنفيها اذا اجتمعت على اخراج حديث وتعددت طرقه تعدد تعددا تحيل العادة اجتماعهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب الى اخر الشروط افاد العلم اليقينية بصحته الى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرة فهو يقول لو اجتمع يعني أصحاب الكتب أو الكتب المشهورة المعروفة بأسانيد في العالم وجمعت لا رؤية فيها أحاديث يجمع طرقها وتصبح لها طرق كثيرة نعم ولو نظرنا إلى أهل العلم منهم من صنف مصنفات خاصة في المتواتر منهم السيوطي رحمه الله له كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة والكتاني رحمه الله أيضا له نظم أو له كتاب اسمه نظم المتناثر من الحديث المتواتر فهذا ما يراد به بالمتواتر و يعني هناك يعني ليس هناك مجالا لرده إلا إذا بين أهل العلم بأن فيه خلل في طرقه او غير ذلك لكن المتواتر يقبل ويفيد العلم الضروري كما قال الحافظ رحمه الله المعتمد وان الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري نعم طيب الحافظ رحمه الله بدأ في شرح الأحاد فإن شاء الله تعالى أجعله في المرة القادمة هي غدا إن شاء الله عز وجل في نفس الموعد نتطرق إلى خبر الأحاد وتقسيمه المعروف إلى مشهور وعزيز وغريب ومن بعده إن شاء الله تعالى يشرع الحافظ رحمه الله في شرحه الأحاريث من حيث القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف فالحمد لله الذي أكرمنا وأنعم علينا ومن علينا بهذه النعمة وهي طلب العلم ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلانية وأن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا علما نافعا ينتفع به في دنيانا وآخرتنا وأن يرزقنا المتابعة والإخلاص فالحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وشكر الله لكم وتقبل الله مننا ومنكم